One cup. Mm hm وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَاتَّقُوا مِنَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتُمْ ثُمَّ iz yakdun vissabdi iz Kh Kakanaa velo vi man